الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى صفة المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذكر موجب ذلك ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ورد عليهم بقوله أحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه مواعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم ذكر مآل الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم فلما بين حال هؤلاء وما توعدهم به من النار وكذلك أيضا ما يحصل من المحق للربا سواء كان ذلك بنزع بركته بركة المال أو كان ذلك بعدم قبول الصدقات والنفقات التي يتقربون بها إلى الله من هذا الكسب الحرام قال بعد ذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون هذه الآية جاءت بثنايا الآيات التي تتحدث عن موضوع الربا. فما علاقة ذلك بالربا؟ يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن ذلك باعتبار أنه حينما قرر أوصف هؤلاء المرادين وكذلك أنه لا يحب كل كفار أثيم قال ذاكرا أوصاف أضدادهم ومن يقابلهم من يقابل هؤلاء من أهل الربا الذين يتبجحون باستحلاله حيث قالوا إنما البيع مثل الربا فالله يقول إن الذين آمنوا إنقادت قلوبهم وأذعنت وأقر بما يجب الإقرار به إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره آمنوا بإلهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته وأتبعوا ذلك بالأعمال الصالحة وذكر نوعين من الأعمال الصالحة خصهما بالذكر لأهميتهما وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم آجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهؤلاء بخلاف حال أهل الربا أولئك استحلوا الربا وبالغوا في الاستحلال وهؤلاء آمنوا كما قال الله عز وجل في آخر هذه السورة كما سيأتي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أي آمنوا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فهذا كله مما يدخل في قوله إن الذين آمنوا آمن الرسول بما أنزل إليه فهو داخل في هذا فهؤلاء بخلاف أولئك الذين يعترضون على حكم الله يقول لماذا فرق بين الربا والبيع والربا مثل البيع ثم أيضا هؤلاء من المرابين أبعد ما يكونون عن هذه الأوصاف فهذه الصفات التي ذكرها الله الإيمان إن الذين آمنوا فإيمانهم يحجزهم عن مثل هذا الاستحلال وارتكاب هذه العظائم وكذلك أيضا الأعمال الصالحات لا سيما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومن أعظم الفحشاء ومن أعظم المنكر استحلال الربا وأكل الربا وإيتاء الزكاة كذلك فإن هذا الذي يخرج الزكاة يطهر نفسه من الشح والغوايله ويطهر ماله من كل ما يشوبه يبتغي بذلك ما عند الله تبارك وتعالى بخلاف هذا المرابي الذي يجني على نفسه بهذا الربا فيدنسها ويجني على ماله فيلوثه بهذه المكاسب الخبيثة فهذا حال مخالف ومغايرة تماما لحال أولئك المرابين إن الذين آمنوا فالإيمان يمنع صاحبه ولهذا سيأتي في الآية بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كمن سيأتي فإن إيمانكم يمنعكم من ذلك من أخذ الربع والتعامل به إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات وهذا يدل أيها الأحبة كما سيأتي على أثر هذه الصفات حيث تكون حاجزا بين صاحبها ومواقعة هذه العظائم والقبائح لهم أجرهم عند ربهم لهم ثوابهم عند الله تبارك وتعالى ولا خوف عليهم نفى عنهم الخوف في جميع صوره وأنواعه ولا هم يحزنون لا يتطرق إليهم الحزن على أمر فائت يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الفوائد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الملازمة بين الإيمان والعمل الصالح فالإيمان ودعوى الإيمان وحدها لا تكفي بل لابد من العمل الصالح وهذا كثير القرآن. فهذا العمل من الإيمان فالإيمان قول وعمل قوله القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فالتصديق الانقياد والإقرار هذا من الإيمان وهو ركن فيه كذلك النطق بالشهادتين لا بد منه كذلك العمل الصالح لا بد من عمل ثم أيضا ينضاف إلى ذلك هذا العمل ينقسم إلى عمل اللسان كالذكر براءة القرآن ونحو ذلك أمر بمعروف النهي عن المنكر هذا كله من عمل اللسان وعمل القلب الخوف والرجاء والمحبة والأحوذلك وأعمال الجوارح من صلاة وغيرها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أطلق الصالحات هنا فشرائع الإسلام كثيرة فهذه الصالحات منها ما هو من قبيل الفرائض وهي أفضل وأكمل عند الله تبارك وتعالى وفي الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فالفرائض أثقل في الميزان من النوافل فصلاة العشاء أفضل من هذه الصلاة التي صليناها بعدها صلاة التراويح وصيام رمضان هذا الذي نصومه أفضل من صيام النوافل صيام المحرم وعشر ذي الحجة والاثنين والخميس وما إلى ذلك والزكاة التي نخرجها أفضل من الصدقة، وكثير من الناس يغفل عن هذا يكون حرصه على النوافل كأن يصلي من الليل وينام عن الفجر أو أنه يصوم تطوعاً فينام عن الصلوات في النهار وصلاة الفريضة أولا وأهم من هذا الصوم النافله الذي ضيع عليه صلاة الفرض وكثير من الناس يجادل في أمور تتعلق بالزكاة وهو حريص على الصدقة يعتقد أن هذا النوع من الأراضي ليس فيه زكاة أو المرأة في الذهب الذي تلبسه لربما تجادل وليست من أهل العلم لماذا يكون في الذهب المستعمل زكاة؟ إيه مجتهدة ولم تقلد عالما ترتضي فتواه بأنه لا زكاة فيه لا لكنها تجد أن ذلك يثقل عليها وهي في الوقت نفسه تتصدق وتحرص على الصدقة هي لو كانت زكاة فهذا أضرع للذمه وأثقل في الميزان الزكاة أثقل في الميزان من الصدقة ثم أيضا في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدل على أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بالبدع والمحدثات لأنها ليست من الصالحات الصالحات فالله لا يعبد إلا بما شرع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كثير من الناس يتقربون إلى الله بأوراد مبتدع وبعبادات ما أنزل الله بها من سلطان في أوقات معينة في اليوم والليلة أو السنة ليلة كذا من شهر كذا أو يعتقد في العمرة في وقت معين مما لم يرد فضله عن الشارع فيتهافت هؤلاء الناس ويبذلون الأموال الطائلة حتى يحصل هذا العمل وليس ذلك مما ورد عن الشارع عملوا الصالحات ثم لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا لله تبارك وتعالى فالعمل قد يكون في صورته على الوجه المشروع لكن النية فاسدة صاحبه يلتفت إلى المخلوقين ينتظر منهم الثناء والحمد سواء كان صدقه عمارة مسجد أو كان ذلك بصلات يصليها أو غير ذلك قد يصوم يوماً ويفطر يوماً سائر العام وهو يتزين بهذا وينتظر من الآخرين أن يحمدوه على هذا العمل ويشعرهم أنه يصوم يوم ويفطر يوم فهذا لا يكون له إلا ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا في أحكام العاملين وأحكام الأعمال إنما الأعمال بالنيات فيذهب أجره ويكون عليه الوزر يعني لا يخرج بسلامه حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وذكر منه أصحاب هؤلاء الأعمال الجليلة قارئ والمجاهد والمنفق لكن هؤلاء كانوا يريدون أن يقل وقد قيل فيؤمر بهؤلاء إلى النار يبتدأ بهم فالعمل لا يكون صالحا إذا كان من غير إخلاص فشان الإخلاص عظيم أن يحسن الإنسانية أو قصده ويحاسب نفسه ولا يلتفت إلى الناس ناس مساكين وهو مسكين معهم أيضا لا ينظر إليهم بحال من الأحوال من هذه الحيثية وكما ذكرت مرارا انظر إلى هؤلاء أمثال الذر حينما يقول. يبدو هؤلاء بلقطات صور عالية أو من أعلى وهم في ساحات الحرم وحوله يجولون أمثال الذر ذر صغار مثل هؤلاء كيف يصرف لهم العمل لو العظيم الأعظم جل جلاله وتقدست أسماؤه ويأخذ من هذه الآية الكريمة أيضا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لاحظ هنا أنه قال وأقاموا الصلاة أقاموا ما قال وأدوا الصلاة ولم يرد في موضع واحد القران أدوا الصلاة في الزكاة آتوا يعني يعطيها لكن في الصلاة أقاموا بإقامة الصلاة يأتي بها مستوفية لأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها الخشوع وغير ذلك فهذه الصلاة هي التي تؤثر فيه وكما ذكرنا في بعض المناسبات من أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه ولهذا قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالوصف والإقامة والحكم الذي يكون لذلك هو أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن الفحشاء متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ إذا أقيمت ما هو إذا أديت؟ إذا أقيمت فإذا نقرها نقرا لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا يحضر قلبه فيها يخرج عند المسجد ويفعل أنواع المنكرات ويسب ويشتم ويغش ويكذب ويحلف كاذبا وهي بيع عند باب المسجد أو غير ذلك ما أثر هذه الصلاة؟ لا أثر لها لماذا؟ لأنه أداها وما أقامها وأقاموا الصلاة وهذا جواب عن السؤال الذي يرد كثيرا وهو هؤلاء الذين يصلون قد لا يبدو على بعضهم أثر الصلاة حيث لا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فأين أثر الصلاة نقول كلام الله حق ولكن هؤلاء أدوها وما أقاموها وهذه القاعدة أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه يعني بقدر ما يكون من الإقامة لها باستفاء الشروط والأركان والواجبات يكون أثرها من نهيها عن الفحشاء والمنكر فإذا ضعفت الإقامة ضعف الأثر فإذا انعدمت الإقامة انعدم الأثر هذا معناه بغاية الاختصار والإضاح بعيدا عن التطويل في هذا بكلام لربما يذكره بعض الوعاف هذا هو السبب وهذا هو العلة التي من أجلها لا نرى للصلاة كبير أثر على كثير من المصلين ما أقاموها وإذا تأتي بصلاة مطمئنة مؤثرة يحتاج أنسا يبكر للصلاة أما هذا الذي يدخله ثائر النفس يريد أن يدرك الركوع أو يريد أن يدرك الركع الأخيرة دائما في أواخر الصفوف دائما يقضي فهذا لن يحضر قلبه في هذه الصلاة وبهذا بهذا وتتابع النفس يحتاج أن يتنسا مبكرا يصلي قبلها السنة الراتبة إن وجد أو يصلي تحية المسجد يذكر الله عز وجل تصلي عليه الملائكة وهو يستغفر له وهو في مصلاه يحصل له سكينة وهدوء نفس طمأنينة فإذا قيمة قام قامه متهيئ فإذا كبر الإمام كبر معه هذه الصلاة تؤثر فلنصلي صلاة مؤثرة تنهانا عن الفحشاء والمنكر ولاحظ هنا أنه قال واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كثيرا ما يقرن ربنا تبارك وتعالى بين هاتين العبادتين إقام الصلاة وايتاء الزكاة وقد ذكرت الجواب عن ذلك في بعض المناسبات السابقة فمما ذكره العلماء في وجه هذا الاقتران ان العبادات نوعان عبادات مالية وعبادات بدنية فرأس العبادات البدنية الصلاة هي أعظمها ورأس العبادات المالية هي الزكاة فهي أعظمها عبادات المالية كثيرة من الكفرات والنذور والصدقات ونحو ذلك والعبادات البدنية كثيرة لكن أعظم العبادات البدنية الصلاة فذاكر رأس العبادات البدنية ورأس العبادات المالية وأيضاً يمكن أن يقال في توجيه ذلك بأن الصلاة صلة بين العبد وربه والزكاة صلة وإحسان إلى المخلوقين وسعادة العبد دائرة بين الأمرين حسن الصلة بالله والإحسان إلى المخلوقين فذكر هاتين العبادتين ومهما يكن من أمر فإن ذكر الصلاة والزكاة بعد الأعمال الصالحة والصلاة والزكاة من جملة الأعمال الصالحة هذا من قبيل عطف الخاص على العام وذلك لأهمية الخاص وإلا فهما داخلان في عموم الصالحات كقوله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فجبريل وميكال عليهما السلام من جملة الملائكة ولكنه أفردهما بالذكر وخصهما لشرفهما وعظيم منزلتهما فهذا يدل على قدر هاتين العبادتين وشرفهما فكيف يفرط بهما؟ كيف يفرط الإنسان بالصلاة؟ وكيف يفرط بالزكاة؟ يتأول لنفسه تأويلاته كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية قاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لاحظ قدم الضمير المتعلق بهم لهم أجرهم لماذا؟ للاعتناء بالمطلوب الأهم هم يريدون ما يعود إليهم أولا ما يتعلق بدواتهم إشخاصهم فقال لهم أنه يقول اطمئنوا لهم أجرهم عند ربهم وهذا أيضا الأسلوب يشبه الحصر لهم أجرهم أسماه أجرا وهذا من رحمته تبارك وتعالى يعني هو الذي أعطى وهو الذي شرع وهو الذي هدى ووفق وهو الذي يثيب فسماه أجرا والأصل أن الأجر هو ما مقابل العمل فالله يعطي ويوفق ويهدي ويثيب على ذلك فهو الأول والآخر سبحانه وتعالى لهم أجرهم سماه أجرا فهذا من عظيم رحمته ولطفه بعباده تبارك وتعالى وأضاف الأجر إليهم لاختصاصه بهم فلا يذهب أجر الإنسان إلى غيره فأجره يرجع إليه وكذلك أيضا في قوله عند ربهم هنا ذكر هذه الصيغة لهم أجرهم عند ربهم يدل على عظمة هذا الأجر لماذا؟ لأنه عند من؟ عند العظيم الأعظم الغني كما ذكرنا في بعض المناسبات إذا قال عظيم من الناس أجرك عندي عملك عندي فأنا خلاص لا تسأل عن مقداره ولا تسأل عن الضمان إنه سيأتي فتحقق لن يضيع قال أجرك عندي تطمئن وترتاح فهذا عند الغني الغنى الكامل الكريم الأعظم الشكور الذي يجازي بالحسنات ويضاعف الجزاء عند ربهم وذكر اسم الرب هنا وأضافه إليهم فهذه ربوبية خاصة وكما ذكرنا بأن من معاني هذا الاسم السيد وكذلك أيضا المالك المتصرف، المدبر، المربي خلقه فلا يضيع شيئا من عمله يربي هذه الصدقات ويربيها فتعظم عنده تبارك وتعالى عند ربهم في معنى التربيب والتربيه فالله يربي الصدقة لصاحبها حتى تكون مثل الجبل فإذا جاء إلى الكريم الأكرم الرحيم وجد هذه الأعمال والحسنات والصدقات أمثال الجبال نمت عند الله تبارك وتعالى فهذا من كما لفضله ومن معاني ربوبيته تبارك وتعالى أنه يحسن إلى خلقه هذا الإحسان ويدخر لهم هذه الأعمال ويجازيهم عليها بعد أن وفقهم ويضاعف لهم الأجور ولا خوف عليهم ولا هم يحزن كما ذكرنا في نظائره لا خوف قلنا نكرة في سياق النفي أنت في جميع أنواع المخاوف في الدنيا والآخرة والبرزخ لا خوف ولا هم يحزنون نفى الحزن عنهم وقلنا الخوف قلق من أمر مستقبل والحزن بعكسه لأمر فائت فأنا لا يحزنون على ما فات فمن أراد السعادة وينتفي عنه ركن الشقاء في الدنيا الخوف قلق يعني والحزن فإن الناس فيما يعانون يدورون بين هذا وهذا بين هذين الأمرين الخوف قلق يعني المستقبل أو الحزن لأمر مضى فمن أراد السعادة فعليه أن يضبط هذه الصلاة أولا، وأن ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة اشتد عليه أمر وهكذا كان أصحابه رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما لما نعي إليه أخوه قثم نزل وقرأ هذه الآية وفي سفر واستعينوا بالصبر والصلاح استقبل القبلة وصلى ركعتين الإنسان قد يكون في حال من البلاء شدة تنزل به مصيبة ونحو ذلك فعليه أن يفزع إلى هذا أن يضبطها وليس في لحظتها فقط أن يكون له رصيد سابق ولعنده عرف الله في الرخاء فيعرفه الله في الشدة فهذا يكون في حال من الطمأنينة والراحة والسعادة كذلك الزكاة كذلك سائر الأعمال الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان والعمل الصالح كل ذلك من أسباب السعادة الحقيقية والنفوس إذا كانت شاردة عن ربها ومولاها ومليكها تبارك وتعالى تشقى ولو كانت تتمرغ على الحرير عن الأجساد وإذلك تلاحظون الذين يعيشون في رغد ونعمه ويتقلبون في الملاذ يسأمونها ويتجد الواحد منهم دائما في ضيق ويمل أنواع المأكلات والمطعومات والملاذ التي بين يديه ولا ربما يحمله أهله حملا أو البنت هذه على أن يأكل من هذه الطيبات ونفسه تأذاءها لا يجد لها طعما وكذلك لا يجد لهذا الفرحاش الوفير لا يجد له أيضا أثر في راحة أو نحو ذلك لماذا؟ لأن النفس مستوحشة شاردة مظلمة فهذه لا ينعمها نعيم الجسد إطلاقاً ولذلك قد يكون الإنسان يعيش في صحراء أو في كوخ أو في ناحية إلا ربما بغاية الضعف والضيق والشدة وتجد في سعاده وراحة وقرير العين وآخر يعيش فيه بحبوحة من العيش ومع ذلك هو تعيس وقد يحتاج الذهاب إلى الاطباء من اجل أن يأخذ مهدئات أو شيء من هذا القبيل وأتعس الناس هم الكفار الذين لا يعرفون الله أصلا ولذلك تكثر عندهم هناك المصحات النفسية مع ما هم فيه من الرفاهية فلماذا حصلت لهم هذه التحاسة وهم في رفاهية كل شيء مذلل وكثير من أبناء المسلمين يذهبون هناك من أجل أن ينظروا في تلك البلاد وما أعطاهم الله ما حذاهم ومع ذلك هم في شقاء لماذا؟ لأن النفس شاردة بعيدة غير متصلة بمولاها فلابد من أثر لذلك وهو أن يكون الإنسان منقطعا من كل سبب من أسباب السعادة هذا وسأل الله عز وجل وإياكم من السعدة في الدنيا والآخرة وأن يلهمنا رشدنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ويغفر لنا ولوالدينا ويتقبل منا ومنكم أجمعين الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه ذكال لديكم إضافات أو سؤال؟ يعني الفقهاء يقولون ينظر إلى الأحظ للفقير أصلاً يكون بالنظر إلى الظهر أرخص يعني قد يكون نصاب بالنظر إلى نصاب الذهب يكون يمكن عنده أربعة ألاف وما وجبت عليه الزكاة لكن بالفضل قد يكون عنده خمسمائة ريال وتجب عليه الزكاة فأيهما أحظ للفقير هذا طيب هذه مسألة ثانية لأن هذا يصعب إثباته ما الذي يثبت أنه متلبس فيه جني وأن هذا الجني هو الذي حمله على الجناية على إنسان آخر على ما, ما ما هذا عند الله الحكم العدل لكن في الدنيا الأشياء التي لا يمكن إثباتها بالبيانات ونحو ذلك من الشهود ما يبنى عليها حكم إلا إذا ثبت أنه مسلوب العقل إنه إنسان هذا شاهد شهود أو تقرير طبي أن هذا الإنسان غير سوي عقليا هذا غير مكلف لكن لا عاقل في تلبس وينزغه هذا الذي فيه فيرتكب قبائح ونحو ذلك ما الذي يثبت؟ ما في شيء يثبت لا يوجد شيء يثبت ان هذا من فعل هذا المتلبس فيه ما في شيء يثبت هذه القضية لا يمكن إثباتها وهكذا قد تدعي المرأة أنها جنيا يعاشرها أو نحو ذلك ما الذي يثبت؟ قد تزني وتدعي ذلك أن ذلك من عمل جني ونحو هذا ما في شيء يثبت هذه الأمور الخفية مثل السحر ونحو هذا ما الذي يثبت إن هذا السحر هو الذي قتله حتى تكلم الجن فيه ذروقي قال أنه فلان فعل كذا فلان سحر فلان هذا لا يبنى عليه حكم شرها لأنه هؤلاء أكذب الناس هالجن كذب فيهم كثير ثم قد لا يكون جني كما هو الشواهد والتجارب الكثيرة أحيانا أمور أخرى ما هو جني أحيانا هو اللي يتكلم نفس الشخص بعضهم يمثل قد ذكر لي بعض النساء أنها كانت تمثل سنوات على زوجها ويزس على صدرها ويخنقها ويقرأ وذكر بعضهم أيضا أن كان يتكلم أنه هو نفس المرأة لكن تغير الصوت بسبب أدوية كانت تأخذها فتركتها فصار صوتها كصوت الرجل فظنوا أن رجل يتكلم هذه أمور صعب تمييز والإثبات فيها صعب صلى الله العافية كثير إذا كان المسجد بني على القبر فلا يصلى بخلاف ما لو كان القبر أدخل في المسجد فيصلى في المسجد الذي لم يبنى على القبر لكن أدخل فيه القبر فهذا المسجد الذي بني على قبر لا يصلى فيه تستطيع أن تصلوا على الجنازة بالذهاب إلى المقبرة تشيع الجنازة والصلاة عليها قبل دفنها فإن لم تدركوا صليتم على القبر بالنسبه للعمل في الإيمان بالنظر إلى الإيمان هو ليس بشرط كمال فالإيمان قول وعمل عند أهل السنة من غير ذكر شرط كمال وذكر أنه شرط كمال نوع إرجاء إرجاء مراتب وأنواع هذا نوع إرجاء فهو ليس بشرط كمال والمقصود أن يوجد جنس العمل قد يترك بعض الأعمال نحو ذلك لكن الإنسان لا يعمل شيئا أبدا هذا لا يكون مؤمنا لا يعمل عملا صالحا قط مع الإمكان يعني ما آمن ثم مات مثلا مباشرة لا الحديث لم يعملوا خيرا قط كما جاء في الحديث لم يعملوا هذه الصيغة صيغة حموم لم يعملوا جاء التركيب الفعل هنا مع النفي لم يعملوا خيرا وخيرا هنا نكر في سياق النفي لم يعملوا خيرا قط فهذا لوجهنا هذا السؤال الآن قلنا الإقرار القلبي عمل ولا ليس بعمل عمل قطعا طيب فهذه الصيغة صيغة حموم لم يعملوا خيرا قط إن لم يقروا بقلوبهم هل يقال هذا؟ ما يمكن يقال هذا؟ طيب النطق باللسان النطق بالشهادتين عمل ولا غير عمل عمل لم يعمله خيرا قط هل يكون النطق بالشهادتين هنا منتفي يكون مستثنى يعني لا يتحقق الإيمان إلا به فننظر في الدلائل الأخرى دلة الدلائل عن الذي لا يصلي مثلا أبدا أنه لا يكون مؤمنا هكذا الله أعلم طبعا بالتأكيد لكن لما كانت الروح حال في الجسد ونازل في ساكنه في تعمره كان هناك ملازمة بين الروح والجسد فإذا كانت الروح متعبة ظهر آثار ذلك على الجسد من الشحوب والتعب والهزال ونحو هذا لذلك بعض الناس حتى اللي عندهم وسوسة في الطهارة وغير ذلك يتعبون أو فيما يتعلق بالذات الإلهية تجده يضعف ويهزل إذا كانت قوية كذلك الجسد أحيانا ترك الطعام والشراب بطريقة تضره يؤثر على الروح فهذولا اللي يعملون مثلا هؤلاء نسمى الرجيم الحاد وأشياء من هذا القبيل غير مقنن طبيا بعض هؤلاء يصيبهم هلوسة يصيبهم مخاوف يصيبهم أشياء وخيالات وذلك عملت تجربة علمية على مجموعة من الناس تبرعوا بحيث أنهم منع منهم الطعام والشراب أربعة أيام كاملة فبدأت الأعراض فبعضهم صار يرى الناس يعني عيونهم مقلوبة يعني فوق بعض بعضهم صار ينادي على أسماء غير موجودين بعضهم صار يتخيل أشياء تمر من عنده ديناصورات يعني غير موجودة فهذا بسبب ترك الطعام والشراب ولذلك ذكر العلماء أن ترك الطعام والشراب بطريقة تضر به يؤثر في عقله ويؤثر في نفسه وروحه فضل نعم يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون طريق السؤال الآن سهل جداً عن طريق مواقع موثوقة يطرح السؤال أو يجد فيه أصلاً هذه الأسئلة مطروقة ويستطيع بإنسان اليوم الوصول ما هو مثل أول أين يجد عالماً الآن هو في بيته هو في المسجد في أي مكان يفتح هذا الجهاز ويجد هذه المسائل التي لربما يحتاج إلى جواب عنها سلام السلامة الله